كثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم لا لترون الجحيم ثم لترون آسين لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل الذي جمع ما له وعده يحسب أن ما له أخلده كلا لي في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله są to على które są في